ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لذا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزَاءَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ زلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى تنزيلا مما خلق الارض والسماوات العلى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 114. ليعلم السر وأخفى 115. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى 116. وهل أتاك حديث موسى